وَلَئِنْ أَرْسَلْمَا لِي حَنْفَرَ أَوْمُ الصَّرَّ لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ بِإِنَّا كَلَّا تُسْمَعُ الْمَوْتَا وَلَا تُسْمَعُ مَنْ دُعَاءُ إِذَا وَلَّوْا وَمَا أَنْتَ بِالْعَمْيِ عَنْ ضَلَالِ سِيقِ <تصفيق> ام الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعدكم من بعد الضعف بِنْقُو وَتَذُمَّ زَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ بَاق تخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم السلام ساعة يقسم <تصفيق> الله